رسول الله. أشهد أن محمد رسول. Ey ala sema Ey ala sema على الفلاح أي على الفلاح الله أكبر الله